Bismillahirrahmanirrahim, hamim, tenzilumun Rahmanirrahim, kitabı fücile taayetü hu, Kur'an Al Arabiyel, kâmi yâlâmûn, başirû ve فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلَنَّا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إلي أن آنما إلى إلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِلَا خِرَتِهِمْ İnna ladin âmanu ve الصَّالِحَاتِ ıssalihât lhamu âjurdun zairu mamnun. Qulaynna kum latakfurun bil ladin xalak lardufiyya umin ve tajalun luhu andada. Vejalefiha rwasiye min fokuha ve barak fiha ve qaddar fiha aqwatha fi arbaat استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض فقال لها وللارض رضيتي يا طوعا انكرها قالت اتينا طائ 12. 13. 14. فِي 16. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 23. 23. 24. 24.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 إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فإن بما أرسلت به كافرون فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنَ شَدُّ مِنَّا قُوَّةٌ أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى fa axhatthum caiqatul ghabil hoon bima kanu yaksibun ve nadjain aladin amanu ve kanu yettqun ve yuven apshur إذا ما جاءوا ها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِثْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان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 وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَطَّيْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِ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 فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ وَعَذَابٍ لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والنس نجعلهما تحت أقدامنا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 نزلا من وَفُورِ رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة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 وَإِمَّا يَنْزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِالقَمَرِ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 ان انك ترى الارض <سؤال> خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء فان اذا انزلنا عليها إ الذي أَحهالَ مُح المَوتَ إِهُ علىلَ كلُ شيءَ إ مقدَدير إِ الذيينَ يُحيدونَ فيِي آياتنَ لا يَخفَونَ عَلَن فَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ مِّن مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 جَمِيْعٌ وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وهو عليهم عمى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 من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد İleye يُرَدُّ ilmü السَّاعَةِ ve ma مِنْ min thamarat min akmamıha ve ma tâhmel min thâ ve la tâzgû illa كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإنسان مسه الشر فيؤس قنوط ولئن ذقنه رحمة منا من بعد ضرائة مسته لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قا سَوْفَ لَا أُرْجِعْتُ إِلَى رَبِّي وَلَا أُرْجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُضِيقَنَّ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا لِنَسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُل رَّأَيْتُمْ إِن مِن عِندِ ما كفرتم به، ثم كفرتم به من ظل من من هو في شقاق بعيد، سنريحه آياتنا في لفاق وفي أنفسهم. Vfi anfus him, hatta ytebiyel lhomu, annuhul hakkı. Avm yekfi bir Rabbk, annuhul لهم في مريئه من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء